بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الذي يدعو اليتيم وَلَا يحض على طعام المسكين فضيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المارون